<تصفيق> اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طیسم تلك آيات الكتاب المبين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 قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء قَالَ قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولمَ وردَ ما أمَدِينَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دونِهِ مُمرَأتينِ تَذُودانِ قَالَ مَا خَطَبُكُما قَالَتَ لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءَ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير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 أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رئيها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب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 واستكبر هو وجنوده في بِغَيْرِ بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبه الظالمين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 وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ولولا أن تصيبهم صيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق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 فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وَآمَنَ وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين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 لولا أمن الله علينا لخشف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين